وَمِنَ الذيَّذينَ قالَاوا إ نَصَارَ أَخَذْنَا مِثَاقَهُم فَنَسُ حَظَّم مَِّ ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَنَ بَينَهُمُ الْدَوَتَ وَالْبَغْضَ أَ إلَ يَوْمِ القِيَامَ